قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزياد زكاة فاعلون والذين هم لغورهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ مُغَيِّرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَرَأَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ மீம் ரவி هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سلالة مِنْ سُلَالَةٍ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفة فِي قَرَارٍ مَكِينٍ مَا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم ان انكم بعد ذلك لمنتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَانِئِ الْخَلْقَ فَافِلِينَ